واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم لا رنت لا يصلىها 114. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى